بذل عظيم لدفع المضارة بسم الله الرحمن الرحيم حصنت نفسي وأهلي ومن حضرني أو غاب عني بالحج الذي لا يموت والجأت ظهري في حفظ ذلك الحي القيوم وأصبحت وأنسيت في جواء الله الذي لا يرام ولا يستباح وفي ذمته وضمانته الذي لا يغفر ومان عنده فاستمسكت بعروة الله الوثق ربي ورب السماوات والأرض لا إله إلا هو فاتخه وكينا توكلت على الله واعتصنت بالله وفوضت أمني إلى الله نعم القادر الله فالله خير حافظا وهو أرحم الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد خلقه وارطاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهما عنئتم حريص عليكم من مؤمنين رؤوف الرحيم فإن تولوا فقل عصبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم عزيمة فاتحة الفقراء بسم الله الرحمن الرحيم أقسمت عليكم بحول الله وقوته وعزته وعزمت عليكم يا معشر الأرواح ورحانياته بعز الله وبنور وجه الله وبحق أسماء الله وبحق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا حي يا قيوم أجبها روق يا رئي ألا تسخر لي قلوب جميع المخلوقات والروحانيات من العلبيات والسفليات سميعا مطيعا بحق الحمد لله رب العالمين وبحق القيوم وبحق الملائكة أبجد المأكلي بقوائم العرشية يلد يوم الاثنين. سمع الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم يا رحمان يا رحيم يا رؤوف يا عطوف أجيب يا جبرائيل عليه السلام. ألا على أن تسخر لقلوب جميع المخلوقات الروحانيات من العلبيات والسفليات سنع مطيعا بحق الرحمن الرحيم وبحق الرؤوف العطوف وبحق الملك هو زح المؤكد من العرشية ويردو يوم الثلاثاء بسم الله الرحمن الرحيم مالك يومي يا مقلب القلوب والأفصار أجب يا كائل عليه السلام على أن تسخر لي قلوب المخلوقات الرحانيات من العلبيات والسفليات سمعا مطيعا بحق مالك الدين وبحق قدل القلوب والأفصار وبحق الملك خيكر المؤكري بقوائم ويردوا يوم الأرض عائل بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين. يا سريع يا قريب يا معبد يا مستعان أجبياء صوافه عليه السلام على أن تسخر لي قلوب المخلوقات الرحاليات من الألبيات والسفريات سنيامو يحق يا كذا وياه كسرعي وبحق السريع القريب المرغوبتي وبحق السريع القريب المرغوب ير استعان وبحق الملك من سعى المؤكلي بقوانين العرشيه ويردو يوم الخميس سم الله الرحمن الرحيم إهتنص راق المستقيم يا قاضي يا مقتدر أجيب يا عزراييل عليه السلام ألا على أن تسخر لي قلوب المخلوقات مغلوقات الروحانيات من العلبيات والسفليات سميعا مطيعا بحق إهتنص راق المستقيم وبحق القاضي المقتدر وبحق الملك فسقى المؤكدين لقوان العرشية برد يوم الجمعة بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم يا الله يا علي يا حتيم يا حكيم أجب يا عين يا ليل عليه السلام أن تسخر لي قلوب المخلوقات الروحانيات من العلبيات. وسفليات سمع مطيعا بحق إصراط الذين أنعمت عليهم وبحق الله العليم الحليم الحكيم وبحق الملك شتثثخم المؤكري بقوائم العرشية بيرت يوم السبت بسم الله الرحمن الرحيم غير المغضوب عليهم ولا الضالي يا قديم يا قائم يا عزيز أجبها كسفيها أن, أن تسخر لي قلوب المخلوقات من العلبيات والسفليات سميعا مطيعا بحق غير المرضوم عليهم ولو ظالم وبحق القديم القائم عزيزي وبحق الملك لو ظالم المؤكلي بقوائم عرشيه. اللهم إنه ليس في السماوات دورات ولا في الأرض غمارات ولا في البحار قطرات ولا في الجبال حجمات ولا في برار مدرات ولا في الأشجار ورقات ولا في العيون لحرات ولا في الأنفاس حضرات، ولا في الرياح ولا في قلوب خبرات إلا بالأمنيتك عارفات وعليك شاهدات وعليك الآلات وفي ملكك مصخرات وتحت جبارتك مذللات وفي القدرة التي سخرت بها أهل العراضين والسماوات سخلي مطلوبي وسخر لي كل مجامع مخلوقات الرحاليات من العلبيات والسفليات سميعاً مطيعا اللهم سخر لي قدامها به هذه السورة الفاتعة كما سخرت البحر للمنسى عليه السلام وسخرت الناب لبواهيم عليه السلام وسخرت الجن والإنس لسليمان عليه السلام سخرت الشمس والقمر والبراق والثقلين لمحمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصرني على اعدائي وعلى من ظلمني بسوء انصرني نصرا عزيزا وافتح لي فتحا مبينا اللهم نقي قلوب اعدائي كما لي انت العديد ادام عليه السلام اللهم دلل قلوب اعدائي كما ذللت فرعون في لموسى في عليه السلام اللهم عززني في قلوب جميع عبادك من مني آدم وبنات حواء من صغير أو كبير أو ذكر أو أنثى أو حر أو عبد أو خاص أو عام أو رعية أو سلطان وأكرمني بينهم اللهم اجعلني في حرزكا وحصنك وحفظك بك من شر كل عين لامة ومن شر حاسد إلى حسد وظالم وجابر ومن كل متكبر جبار اللهم صخر لي قلوب المخلوقات يا مقلب القلوب إنك على كل شيء قدير استجد دعائي يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا مالك سخري قلوب جميع المخلوقات يا ذا الجلال والإكرار وصل بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وآله أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين فإن توله فألحس بي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين اختروا مية فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اهدنا بهداية الفاتحة واقضح وارجنا بعناية الفاتحة وتقبل دعاءنا بفضلك وكرمك آمين يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويسر أمراضي يا ميسر الميسرين افتح والفجر يا فتح افتح لنا أنت الفتاح بحرمة إياك نعبد وإياك نستعين صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعه